لأن آل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ا ل ا ل و م ا ل ا ا ل ا و ا ا ل ب م ي ه اسماء الله ا ر ا ل ح ش ر ن ا نغادر ه منهم م فلم أ ح ى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 اللهم ر ح م ن ا اللهم ر ح م ن ا اللهم ر ح م ن ا وعرضوا ع ل ى ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقنا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول و و مرة ر ع ض اول على لقد ربك صفا ج ئ ت م ن ا كما خ ق ن ا ك م أول م ر ة بل زعمتم أ ن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه